أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وأقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمشه إلا المطهرون تنزيل من فبهذا الحديث أنتم مرهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فَلَوْلاَ إِذَا بَلَوْتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذِ تَظُرُونَ وَنَحْنُ أقرب إليه منكم تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون أنتم صادقين، فأما إن كان من المطربين فرع وريحان وجمد نعيم. فَالسَّلَامُ لِكَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ وَ ظلمني حميم من اتس لي يتجيب إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم Kın